فارجع البحر هل ترى من فطور ثم ا ر ع البحر ك ر ت ي ن قلب اليك البغر ف ا س ئ ا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمقابيح وجعلناها هجوما للشياطين و أ ع ق د ن ا لهم عذاب السعير و ا ل ذ ي ن كفروا بربهم ا ذ ا ب جهنم وبئس المصير إ ذ ا أ ل ق و ا ف ي ه ا سمعوا لنا ش ه ي ق و م وهي تفور تتا تتميز من الغرد كلما القي فينا فانسى لهم خدمتها أ ل م ي أ ت ك م نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزلنا الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل من كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم ب من غير لهم مغفره اجل كبير و أ س ر و ا قولكم اوجعوا ه إ ن ه ع ا ل م بذات الصدور أ ل ا يعلم من خلق وهو النصيحه ا ل ص د ي ر هو الذي جعل لكم ا ل أ ر ض لنا ف ا ش و ا في مناكرها وكلوا من رزقه وايضا أ أ م ن ت م من في السماء ان يخصب لكم ا ل أ ر ض ف إ ذ ا ي تموت ام أ م ن ت م من في السماء ان ي ف س ن عليكم حاصبا ف س ت ع ل م و ن كيف نزيف ولقد ل ذ ب ن ا الذين من قبلهم فكيف كان نكيف اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم إن ا ك موسوعه ن النابلسي ا ر م ه للعلوم ونفور أ ن يمشي م الاسلاميه ع ى أمن ن وجعل والأمصار لكم السمع والأبئدة قليلا ما م ت ش ك ر و ن قل هو الذي ذ ر أ ك م في ا ل أ ر ض و إ ل ي ه تحشرون ويقولون ما تلاذن واهل ن كنتم صادقين قل إ ن م ا العلم عند الله و ا ن م انما أ ن ا نذير مبين فلما ر ا ت ه فتنسي أ ت و ج و ه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتبعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي ان رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب ا قل هو الرحمن امنا به, آمنا به وعليه توكلنا ف ت ت ع ل م و ن من هو في ظ ل ا ل ه قل أ ر أ ي ت م إ ن أ ص ب ح م ا ب الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يشكرون ما أ ن ت بنعمه ربك بمجنون و إ ن لك لاجل أ غير ممنون و إ ن ك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون ب أ ي ك م المفتون إ ن ربك هو أ ع ل م بموضوع شديده وهو أ ع ل م بالمبتلين فلا تطع المكذبين وادعوا لو تذهل فيذهلون ولا تطع كل حداث مهين هما م الشام من ن ا ع ل الخير معتدل أ ث ي م وكل بعد ذلك ز م ي ع أ ن كان ز م ا ن وبنين إ ذ ا جتنا عليه اياتنا قال اساطير ا ل أ و ل ي ن سنتموه على الخرطوم إ ن ا بلوناهم كما بلونا أ ص ا ب الجنه إ ذ اقسموا ليصلون مصلحين ولا يستثنون فطاب ع ل ي ه ا طائف من ربك وهم نائمون ف أ ص م ح ت كالصريم فتنازوا مصبحين أ ن ج و ا على حرثكم إ ن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أ ن لا يجفلن اليوم عليكم المسكين وضعوا على حرج قادم فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال أ و س خ ه م أ ل م أ ق ل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إ ن ا كنا ظ ل ي ن فقبل بعضهم على بعض يتناوعون قالوا يا ولعباد الاخره اكبر لو كانوا يعزون ان للمتقين عند ر ب ي م جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه ت ج ع و س و ن ان لكم فيه لما تصلون ام لكم ايمان عليها بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكون خللا ايوب بذلك دعين ام لكم شركاء فلياتون ا شركاء ان كانوا صادقين يوم يكشف عن سافرون د ع و ن الى السجود فلا يستطيعون خ ا ش ع ة ا ل أ ب ص ا ر هم ترهقهم ا ل ل ه وقد كانوا يدعون إ ل ى السجود وهم سالمون فبغي ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و ق م ي لهم ن كيدي متين أ م ا س أ ل ه م أ ج ر ا فهم ممن مسخنون أ م عندهم غ ي ف ه م يكتبون فاغفر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الموت ابنادا وهو مثلو لو ما تداركه ن ع م ة من ر ب ي لنبدا العراق فانتباه ربه فجعله من الصالحين وان ي كان الذين كفروا يدركونك بانصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون و و ي ق ل و ن ن ه لمجنون وما إ ل ا ذكر الله الرحمن الرحيم الحق من حق وما أ د ر ا ك من حق كذبت ثمود عاد ب ا ل ق ا ر ع ة ف م ا ثمود ف ا و ه ق و بالطاغيه واما عادوا ف أ ه ل ك و ا بريق صرصر عاتيه سفرها عليهم سبع ليال وثلاثه ايام حكوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعداد نصب صاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء برعه من قبله والمؤتفكات بالخافيه فاعطوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما ط ر ى النار حملناكم في الجاهليه ر ي ن ج ف إ ذ ا ن ف ق ت الصور نفقه واحده و ا ق ن ل ت الارض والجبال فدككا دكه و ا ح د ة فيومئذ و ق ا ت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ويحمل عرج ربك فوقه م يومئذ إن, يوم إن ترضون لا تقطع منكم, منكم صافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول أ م قرءوا كتابيه إ ن ي غنلت عني ملاك حسابيه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة في جنه ع ا ل ي ة قطوف و ع د ا ن ي ة ك ل و ا واشربوا م ن ي بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م اما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أ ج د ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أ غ ن ى عني ماليه هاك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم ن ج ح ي م صلوه ثم في س ل س ل ة د ر ع ا سبعون ذراعا فاتركوه إ ن ه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا ي ح ب على طعام المسكين فليس له اليوم ي ن ا خ ب ي ب ولا طعام إ ل ا من المسكين لا انا لخاطرون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقو رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كامل قليلا ما تذكرون رب ا ل م و ل و ع ه النابلسي ع ض ا أ للعلوم ن الاسلاميه اسماء الله د ي ن وإنه ت ك ر ا ل م ت ح ي ن وانا لنعلم ان منكم كذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم سأل سائل الرحمن الرحيم الله عذاب واقع للكافرين ليس له م دافع من الله في ا ل م ع ا د ن تعرض الملائكه والروح اليه في يوم كان ب ق د ا ر ه خمسين أ ل ف س ن ة ف ا ف ر صدرا جميلا انهم ي ر و ن ه بعيدا و ن ر ى ه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون ج ب ا ل كالعز ولا ي س أ ل ح م ي م حميما يبصرونهم يود ا ل ن ج ر م لو ي ف ت د ي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته و ا س ي ه و ب ص ي ل ت ه التي تؤويك ومن في الارض جميعا ثم من بي كلا ك انها لضى نزاعتهم الشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان لكم صهروها اذا مسه الشر جدوعا واذا مسه الخير منوعا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 ان عذاب ربهم غير مذموم والذين هم لفروجهم خافضون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مذمومين فمن ب ت و ى ذلك فاولئك هم العذاب والذين هم باماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم ق ا ئ م و ن والذين هم على صلاتهم ي ح ا ف ض و ن أ و ل ئ ك في ج ن ا ت م ك ر م و ن فما من ا ل ذ ي ن كفروا قبلك م ه ف ع ي ن عن اليمين وعن الشمال عزيز أ ي ط م ع كل امرئ منهم م ن ي ر ق لجنه نعيم كلا إ ن ا خلقناهم مما يعلمون فلا أ ق س م برب المشارق والمغارب إ ن ا لخادعون ف ب غ ر ه م يغضب وينعم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم إ ل ى لقبي يوفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يهدون م إنا أرسلنا إلى نوحا أن أنذر م قبل قال عذاب أليم أن يأتيهم يا صومي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 دعوت قومي ليلا ونهارا فلم ي ج د و ا دوائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم وجعلوا اصابعا ه في اذانهم واستغشوا ثيابه واصروا واستكبروا استكبارا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 وجعل ي لكم جناتي و وجعل لكم ارهارا ما لكم لا ترجونا لله وقرا و ق ض خ قلقاكم اطوارا ولو ك ا ن خ قلقا الله و س ب ا ع سماعات تباطا وجعل القبر في نمورا سراجا والله أ ن ب ت ك م من ا ل أ ر ض نباتا ثم ي ع ي د ك م فيها ويسردكم إ س ر ا ج ا والله جعلكم ا ل أ ر ض رساقا لتسلكوا منها سولا فجاجا قال نوح ا ر ب إ ن ه م اعصوني واتبعوا من لم يجدوا ماله وولاه الا خسارا ومتعوا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتهم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوف ونصرا وقد اظنوا كثيرا ولا ك ذ د الظالمين إ ل ا ظ ل ا ل ا مما بطيئاتهم أ غ ر ق و ا ف أ ر س ل و ا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أ ن ص ا ر ا وقال نوح الرب لا تذرع على الارض من الكافرين ديارا يضلوا رب ا د ك ولا ينبوا إلا ينبوا ف ج ر ا جفارا رب ل ف ل ولوالدي ولمن دخل ب ي ت ي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إ ل ا ت ب ر ا بسم الله الرحمن الرحيم قد اوحي الي انه استمع نبرا من الجن فقالوا انا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا ي ه د ي إ الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما ا ت ق ذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وانا ظننا ان لن تكون الانس والجن على الله كذبا وانه كان رجالا من الانس يعودون ا برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظنتم أ انني بعث الله احدا وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وانا كنا ن ط ر ن منها م ق ا ر د للسمع فمن يستمع ا ل آ ن يجد م ه شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا منا الصالحون ومنادون ذلك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 واما منا المسلمون ومنا القاشقون فمن اكرم فاولئك تحروا رشدا واما القاشقون فكانوا لجنن حطبا وان لو التقوا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض ُِ عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدع و مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه نبدا قل انما ادعو ربي ولا أحدا. قل إ ن ي لا أ م ل ك لكم ضرا ولا رشدا قل إ ن ي لن يجيرني من الله أ ح د و ل م أ ج د من دونه ملتحدا إ ل ا بلاغا من الله ورسالاته ومن ي ع ق ل الله ورسوله ف إ ن ل م و س رجلنا خالدين فيها ابدا حتى إ ذ ا ر أ و ا ما يوعدون فسيعلمون من أ ض ع ف م ا ص ر ا واقم ولدا قل إ ن أ ب ر ي أ ق ر ي ب ما ت و ع ب و ن أم يجعل له ربي أ م د ا عالم الغيب فلا يظهر ع ى غ ي ب ه احدا الا من ابتغاء الرسول فانه يزلق من بين يديه ومن خلقه رصدا ليعلم ان قد ادلبوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم الله يا ايها الذين من امنوا قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أ و ز د عليه ورتل ا ل ق ر آ ن توطيلا انا سنلقي عليك قولا سكيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه ت ب ت ي ل ا رب ا ل م ش ي ق والمغرب لا اله الا هو ف ا ت س د ه وكيلا ولومي والمكذبين اولي النعمه و م ح واصبر على ما يقولون واهدرهم هدرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومجزرهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا قصتي وعذابا اميما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا إ ن ا أ ر س ل ن ا إ ل ي ك م رسولا شاهدا عليكم كما أ ر س ل ن ا إ ل ى فرعون رسولا فعطى ف ل ع و ن ر س و ل ف أ خ ذ ن ا ه اخذا وبينا فكيف ت ت ف و ن ان كفرتم يوما يجعلهم لنا نشيدا السماء منتصر به كان وعده مدحونا ان هذه تذكره فمن شاء ا ت ف ذ الى ر ب ي س ل ي ل ا ان ربك يعلم انك تقوم اجلى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونحبه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدم الليل والنهار علم ان تحصوا فتاب عليكم فاقربوا ما ت ي س ت ر ى من ا ل ق ر آ ن علم أ ن سيكون منكم نبض واخرون يضربون في ا ل أ ر ض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله ف ق ر ب و ا ما ت ي س ر منه واخيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة و أ ق ر ض و ا الله قرضا حسنا وما تقدمون ا ل أ ف س ك م من خير ت ج د ه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله إ ن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل المدثر قم ف أ ن ذ ر وربك تكبر وكتابك تقهر وقوله تهجر ولا تبل تستكبر ولربك تصبر فاذا نصر في النافور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير مسير دومي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا و ل ن شهودا ومنهبت له تمهيدا ثم يطمع العزيز كلا انه كان باياتنا عنيدا ساقهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم ن ظ ر ثم عبس وبسر ثم أ ج ب ر واستكبر فقال إ ن هذا الا سحر ن ؤ ث ر إ ن هذا إ ل ا قول البشر سافريه سفر وما أ د ر ا ك سفر لا ت ب ت ي ولا تذر لواحه للبشر عليها ت س ع ة عشر وما جعلنا أ ص ح ا ب النار الا ملائكه وما جعلنا عجتهم إ ل ا ف ت ن ة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آ م ن و ا إ ي م ا ن ا ولا يغتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم م ردوا والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما به الا ذكرا للبشر ك ل ا والقمر والليل اذ أ ج ر والصبح اذا أ س خ ر إ ن ه ا لاخذ الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم أ و ي ت ا ص ر كل نفس بما كسبت رهينه إ ل ا أ ص ح ا ب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكتم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ط ع ي المسكين وكنا ن ف و ض مع العصائرين وكنا نكذب بجوله حتى اتى لليقين فما تنفع ش ف ا ع ة الشافعين فما لوم عن التذكره معرضين ك أ ن ه م خمر مستنفره فورا قسوره بل نريد كل ا م ر منهم أ ن يؤتاه افرا منشره كلا موسوعه ا ل ن ا ب ل ه ي للعلوم الاسلاميه لا اقسم بيوم ا ل ق ي ا م ة ولا اقسم بالنفس ا ل ل و ا م ة أ ي ح ك م ا ل إ ن س ا ن أ ن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أ ن نسوي بنانه بل يريد ا ل إ ن س ا ن ي ف ج ر أ م ا م ه ي س أ ل أ ي ا م يوم ا ل ق ي ا م ة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والطمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلاء وجر الى وقتك يومئذ المستقر ينبا الانسان يومئذ بما قدم ّ واثر أ ص بَلِ ل إ ن س وعلى ن ف س ي بصيره و ل ل و ف م ا ع ه النابلسي ل ع ل ن ع ل و ق ر آ ن ف إ ذ ا ر ن ا س ل ا م إن ع ل ي ن ه كلا بل تحبون ا ل ع ا ج ل ة وتدعون الاخره وجوب يومئذ ن ا د ر ة إ ل ى ربنا غ ي ر ة ووجوب يومئذ ب ا ش ر ة ت ظ ن أ ن يفعل بها ف ا خ ر ة كلا إ ذ ا بلغت التواقي وسيلها راق وظن انه الفراق و ا ل ك ب ه الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ مساق فلا قدر ولا قلى ولا ان كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى اهلي يتبقى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك سدى أ ل م يكن طفه من م ر يبنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل ه و م زوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى أ ل ي س ذلك بقادر على ان يحيي الموت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 إ ن ا أ ع ق د ن ا للكافرين سلاسل و أ غ ل ا ل ا و ت ع ي ر ا إ ن ا ل أ غ ر ا ر يشربون من كاس كان ي ز ا د ه ا كافورا عين يشرب بها عباد الله ي ف د ر و ن ه ا تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شربه مستقيرا و ي ط ي ر و ن الطعام على قلبه مسكنا ويحرما واسيرا إ ن م ا ندعوكم لوجه الله ن ص ا ف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقع الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره و س و ر ا وجدا بما ص ب ع و ا ج ن ة وحريرا متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك لا يرون فيها شمسا ولا ز ر ح ر ي ر ا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب, وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضه قد ر ع و ه ا تقليدا ويسقون فيها ك أ س ا كان ب ز ا ب و ا ز ا ج ب ي ل ا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطلق عليهم ولدان مقندون إ ذ ا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا م ن ص و ر ا و إ ذ ا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا عال يوم ثياب الفندس الخضر واستغرقوا وحنوا اساورا الفضه وسقاه رفضه شرابا صبورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إ ن ا نحن نزلنا عليك ا ل ق ر آ ن تنزيلا فاصبر ل ح ب ربك ولا تطع منهم آ ث م ا أ و كفورا و ا ذ ر ا ربك بطه واصيلا ومن الليل فاسدد له وسبحوا ليلا طويلا ان ه ؤ ل ا يحبون ا ل ع ا د ل ة و ي ذ ع و ن و ر ا ء سبيلا. نحن قلقناهم شركه ا ل ه ذ ا شركه ئ دعويه ن ا غير ربحيه ل ذات مضمون ا ج ت م ا أ ي ي شاء الله إ ن الله كان عليما خ ك ي م ا يذكر من يشاء في رحمته والظالمين ا ع ذ لهم عذابا أ ل ي م ا بسم الله الرحمن الرحيم و ا ل م س ن ا ت عرفا ف ا ل ع ا ص ف ا ت عشفا والناشرات ن ش ر ا فالفارقات ف ر ق ا ف ا ل م ق ي ا ت ذكراء عذرا أ و ن ذ ر ا إ ن م ا توعدون لواقع ف إ ذ ا النجوم طمست و إ ذ ا السماء ك ر ج ت و إ ذ ا الجبال نسفت و إ ذ ا الرسل أ و ق ت ت من اي يوم أ د ل ت ليوم الفصل وما أ د ر ا ك ما يوم الفصل و ي و ي يومئذ للمكذبين أ ل م نهلك ا ل أ و ل ي ن ثم ن س ب ع ه م ا ل آ خ ر ي ن كذلك نفعله المجرمين و ي و ي يومئذ للمكذبين أ ل م ن ف ر ق ه م م ن ا إ ن ه ي فجعلناه في قرار ن ك ي ن إ ل ى قدر معدوم فقدرنا فنعم القادرون ونلون يومئذ ا ل م ك ذ ب ي ن أ ل م نجعل ا ل أ ر ض كفاه احياء و أ م و ا ت ا وجعلنا فيها رواسي شامخات أ ا س ق ي ن ا ك م ماء فراتا و م يومئذ المكذبين انطلقوا إ ل ى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إ ل ى ظل ذي ثلاث شعب لا ظلم ولا نغمي من ا ل ن ه ا ب إ ن ه ا تغوي بشرع كالقصر ك أ ن ه ج م ا ل ة ص ف وينهي يومئذ ا ل م ك ذ ب ي ن هذا يوم لا ينطقون ولا يحزن لهم فيعتبرون وينهي يومئذ ا ل م ك ذ ب ي ن هذا يوم ت ص ل جمعناكم و ا ل أ و ل ي ن فان كان لكم كيد فكيد جمعناكم و ا ل أ و ل ي ن فان كان لكم كيد فكيدون ويلوا يومئذ المكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وبواكه مما يشتهون كلوا واشربوا م ن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 فباي حديث بعده